بسم الله الرحمن الرحيم <هوحش> حميم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حامي حامي تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونزيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون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 مما تدعونا إليه وفي آذائنا وقروا ومن ذينا وذيك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستوۡفرو فاستقيموا إليه وستوۡفرو وويل للمشركين وويل للمشركين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 قل أن وَالْخَالِقَاتِ لَهُ أَجْرٌ غَيْرَ مَنْوٍ قل أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندابا قل أنكم لا الذي خلق الأرض في يومين وجعلنا له أنذاذ ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها و فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وجعل فيها رواسياً فوقها ودارك فيها وقدر فيها في أربعة أيام وَقَدْ ضَرَبَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَضْعَتِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلْسَّائِلِينَ وَقَدْ ضَرَبَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَضْعَتِ أَيَّامٍ سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فَقَالَ لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقعل لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا قائعين قالت أتينا قائعين فقضاهن سبع سماء في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تكذير العزيز العلي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أن لو تكم صاعفة مثل صاعفة عاد وثمول إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم وَا مِنْ قَلْبِ ان لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرسِلْتُمْ بِكَافِرُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَ فَتَنتَ فَإِنَّ النَّاسَ بِمَا أُثْلِتُمْ فِيهِ كَذَبُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فَأَمَّا فاستكبروا بالأرض بغير الحك وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون أولم يروا أن الله الذي خلقه هو اكذب من قوه وكان لي ايات ما يدحد فارسلنا عليهم ريحا صبصرا في ايام من حسات لمذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فأوصلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحساة لنذيقهم عذاب الخري في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَمَّا قَوْمُ ذَا الْيْثِ زَهَدْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلى النَّارِ فهم حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا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 فقط كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أرصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم وما كنتم تفترون أن يشهد عليكم سمومكم ولا بصركم ولا جرودكم ولا كم ظنتم ولا كم ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ولا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 وزاركم ضن قل الذي بنتم بربكم أبدكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبر ف النار مثول لهم وإن يستعثب فما هم من المُرتدين فإن يصبر ف النار لهم وَيَسْتَعْصِبُونَ عَنْهُمْ مِنَ الْمُعْتَرِي وَقَدْ يَضْمَن لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَقَدْ يَضْمَن لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ما وحق, عليهم القول وحق عليهم القول في أم من قر فِي من قدرهم من الجن والانس وحق عليهم القول في أم من قر خلص من قدرهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسدين إنهم كانوا خاسدين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَ النَّالَذِينَ كَفَرُوا عذاباً شديداً وَلَنَجِدَنَّهُمْ أسوأَ الَّذي كَانُوا يَعْمَلونَ فَلَنُذِيقَ النَّالَذِينَ كَفَرُوا عذاباً شديداً وَلَنَجِدَنَّهُمْ أسوأَ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. جذاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلنا من الجن والإنس جعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلنا من الجن والانسان جعلهم تحت لا أقدار من الأصلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها ما تستهين. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلن من غفور الرحيم نزلن من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من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 ولا تسو الحسنة ولا السيئة إلى فعل هي أحسن فإذا الذي بينك ورينه عداوة كأنه ولي حمين إلى فعل التي هي أحسن فإذا الذي بينك ورينه عداوة كأنه ولي حمين وما يلقاها إلا الذين صلوا وما يلقاها إِلَّا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صلوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِنَّ يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنَّ يَنزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون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 فَإِنْ سَبَرُوا فَالَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمْعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَوَّشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَزَّزْ وَرَبَتْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خُوَشَاءً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا مَا أَحْزَزَتْ وَرَلَكَ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحِينَ الْمَوْتَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن الذي أحياء لمحين موتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في انا لا يغثون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامة لَمَنُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه له كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزل من حتي من حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم رَبك لَهُ مَوْعِدُهُ وَذُو الْقَادِرِ أَلوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ عَرَبِيٌّ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَوْجَمِي وَعَرَبِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ قُرْءَهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ أُنَادِيهُمْ نَادَوْنَ الكتاب مَكَانٍ دَائِرٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَقَدْ الْكِتَابَ فاختلف فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقبي بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقبي بينهم. وإنهم لفي شك منهم مريب. وإنهم لفي شك منهم مريب. من عمل صالحا فلنفسه. لن أني وَمَنْ لنفسه. ومن أسأف عليها. ومن أسأف عليها. وما ربك بظلام العبيد. وما ربك بظلام العبيد. إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما تخرج من ثمرات من من ولا تضع إلا بعلمه. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ ۚ قَالُوا أَذَٰنَا كَمَا مِنَّا من شهيد وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَنَّ شُرَكَاءَهُمْ ۖ إِن كَانُوا أَذًا لَّكَمَا من شَهِيدٌ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ مَا لَهُمْ مِنْ حِيفٍ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ, محيص وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسوا قنوت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسوا قنوت ولئن أذقناه رحمة من من بعد الله أمَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَلَئِنْ أَذَكُرَهُ رَحْمَةً منا مِنَ الْبَعْدِ بَعْدَ اللهِ أمَسَّهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئو جعث إلى ربي إن لينده ول الحسن لا يقول أن هذا لي وما أظن تقائمة ورأيت إلى ربي إن ليندهون الخسنة فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولن يَقُولُ نَهُمْ مِنَّا غَافِلُونَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ إِنْ عَرِيض وإذا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 فَيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَوَلَمْ يَكْفِي بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ ألا إنهم في نية من لقاء ربه ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط